ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له ومن وليا مرشدا اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله من سلكه اباذه جنات النعيم ومن عاد عنه يمينا او رمي به في سوى الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وفادق على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك عميد المجيد أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلو أن كانت لا إذا بلوغ المرام من أذلة الأحكام للإمام حاقب أحمد بن علي بن حجر عشقلاني بيجتينا كتاب البيوع كتاب يعني كرينه في الوشتن باب شروطه وما نهي عنه فعندلك أنا ناعم مثلا الشروطه شروطه شروطه حسي شاندرس لبابي نحو وكاني بأس ناعم فمديك كمله كتاب عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور او البزار وصحه الحاكم ذكر امام شلبلنسه يا استاذك دي ببيع برضه ديت والله قال زي كبي جنبي الله عليه وسلم فيك في اسامه تجيب سابتة كساباتي وباكتين وحلال وحلالتين يا قال عمل الرجل بيده قال كل انسان بده يشتغل وكل بيع مبرور مبرور يعني متقبل يعني أو مقبول وقره حج مبرور حج مقبول قول المزار بماي مزار ومي حاكم مش تصريح وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعمل فتح وهو بمكه ان الله ورسوله حرر على الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة لانها تطلع بها السغم وتدهن بها الجلود ويستصنع بها الناس قال لا وهرب ثم, يصلى... ثم قال رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم عليهم شحما جملهم ثم باعوه ماكلوا ثمنه متفق عليه ذا بك الله زيته ورزق الى قويل باب شيئ يد انه كجيل ارمري ق صلى الله عليه وسلم لا صال فتح. فتح مكه وهو بمكه ان الله ورسوله حرم بيع و هو رسول الله و هو رسول الله و هو رسول الله و هو رسول الله و هو رسول الله و هو رسول الله و الله عليه وسلم رسول الله و هو رسول الله و هو رسول الله و هو رسول لما براز الكاتيج نبينا ايش صار فمد داده دا دا بسي او كشتني واظن دبيتن اسلامه او اختي والاصنام فقيل يا رسول الله وجاء ايدي يغمر لي وقف ارايت ارايت يعني أغ... يعني حوالي ما اندري كيف ارايت اجبزاني شوم يعني ارايت ما حكمه يعني ما حكم لا راقي ما انا اخم يويسيا شحوم الميتة بزين من دار جوا فإنا تطلى بها السقم سيغاليباس كده سيغالل نبوتيا او بكاري عندنا لو سيش او لو سي ضروري تست هدروز دبيت نيا بها الجلود ولو بو غرول بكال بينه بو بيسته ويستصبح بها الناس سديانه كتله بكال بين فقال الله هو حرام دابا بي فقال لا هو حرام علما يا قال لا تديو ندومس هاد دا لا هو حرام قصدي فلوس لكاع فلوس الحرام هاي يضلنا او او سيجي كدابين اا ياتزم ني وياه ري رجع او سيجي ياتزم ني وياه او سي خالص لكاع <تصفيق> يعني سواقدان، ما حولك يا سواقدان، دهات يا كمك كتر موي، لا وكذي قاتل الله اليهود، يعني لعنة دي خوالة زولا كابدا، إن الله تعالى لما عرّم عليهم شحومها، قاتل خداك بالورد كات، بس يعني لعنة كتر جملوه، جملوه يعني أذابوه، أذابوه، وها ت، شو اللي يا ده؟ كلها زي ديال مزبطه و زيت دياله فم زيت في و زيت زيت لكنا زيت لكنا زيت لكنا زيت لبو زيت لكنا زيت لكنا زيت لكنا زيت لكنا حرامي لكنا زيت لكنا زيت لكنا زيت لكنا زيت لكنا زيت لكنا زيت لكنا قيادة رسول عليه وسلم مسعود رضي الله تعالى عنه قال السنوعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان للرواية البيعان هدو شان معناه وليس بينهما بينا فالقول ما يقول رب استلعف أو يتتارك رواه الخبز الصحة عبد الله بري مسؤول عن زائقة على السرية تندم ويريدون كيف يجمعون يجمعون زائقة المسلمين. أعني كريار وبروشيار توجد اختلافهم. ما وندب دائمين ما وندب. أنت قلت ما وندب أو قلت ما وندب. ولا يسمعينه هو ما يسمع. نفدت كل ديالها الصاع مثلاً. أو بس ما جيله لا يقولي نعم، أبغى أن أتحدث عن زاد ولا لا هو, هو النبو بلغي النبو. بلغي ما الأصل هو يا خاوني سبعة دخوات. على دوه دو دو دو دو دو هو اللي قد يبغى تنصده ولا ليه خبأ؟ هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي أم سيئة حتى ان اقول لك يقول اقول لك أو يتتاركان لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك لو اقول لك ان اقول لك ان اقول مسعود ان اقول أبي مسعود ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان أن رسول الله صلى الله ان اقول ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليهم. او صعدي بدري الصيخل نسأل عن زمن الكلب لا فعلي صدق ما على لكن مالك كان دروسه دروسني صدق لا بالام عن ثمن ومهر البغي لونا يندري مهار ومهارنيا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 مجذبی دل دیه خو مجذبیه حرامه. بله دروغانی استوره که کابران این ازدنبی مجذب دلاته کابرانی که انبدرد هستن ولی او کاملا دیتی او زکم کرد مجذب نیست. بقی لشکر است بقی اونی لشکر شبله و بقی لبوج زنانه لبوج جوانیه وس اصلا اونی ينزم أقوله وحده وحده وحده ينزم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل لو قد أعيى ذا بكه عبد الله رضي الله و رضي الله قلنا بك الشيبيتن أولى سالحشنة جيدة وعيش السؤال حشنة جيبو على جمل لو قد أعيى ما نذبه أتعنه فأراد أن يسيبه أقول لكي أولكم الله يكرم الودي ما عندي كلام نار قال فداني قال النبي صلى الله عليه وسلم بيغمرني خزايمه صمته كده لفداك لي كل بسدك كده بفاض يتهو وديه اخيره ودياتك ودي ولا دوشه يوم بيصير اشتغى نار وقت بيغمرني فده سجن بعلاج اشتك كده ودعاني دعاي له كده يعني فصار السيد الذي يسير مثله قال والله كي الضو يس ما فيهاش المياه قال بعنيه بيوقيه ديت بمفلوش بيوقيه دا وليك ديت بمفلوش بيوقيه ولما كان اوحد السيد انه ولا اضطراب اضطراب المثل اضطراب المثل ضال ما شفتك قوي اضطراب ظهر داغيني سلوه على السلامه اضطراب ما له مثل. اصطراب مانية. اصطراب مانية. اصطراب مانية. اصطراب مانية هي مضره غيره مضره زين تجيني اذا ناجيني لو ان ما الاضطراب اذا ناجيني تيا للرياده بالوقيه للرياده بالوقيتان للرياده بالوقيه المشكله ما عندي بس ما شسته مره بركه اني هذا كوذر الوقيه انا قصدي كلامي صحيح قال قلت له ثم ما ثم قال ايتو قالو بروشي يلاه بروشي تديتو بي اوقيه من النعله هتل بنقوم عليه لبردي لأنه تسير مذكرنا خواني. عليه جويس. مالهم أوه دروس تأوشرتا أوه بيتنا. فلما بلغدو أنا ما بلغدو أتيت هو كان الجيش ده؟ الجيش ما الجيش ده ما لي خواني. عشناكم داعم. أتيت هو بالجمال. فنقادني زمانه. قالك إيش ثم رجعته. فأرسل فيه إثري يعني فيه إثري في البعجي البعجي قلت برمبعجي كناص فقال أتراني ما كستك اللي, اللي, اللي, اللي, اللي أخذ الجملك؟ طيب بيغمري إستيار متين دا فمستيوان الله اللي لك أنا بشكله يا بكري قلت أهو إستيار دابين انتو رابوي واتزاني أمان معاملات لكي سكريدها وقل بكم اللي بكرف اللي أخذ مكري خذ جملك ولا أعوى لذلك بيقدروا الطرق دي يعني ده بس لك لغوت اسلوب الجزوار ده خوش لا دي ما ان أي شيء وبر الله يكرم ايه شبه برده طيب وعن رضي الله تعالى عنه قال كذا وعن يعني عن جابر عندها قال اعدك رجل منا عبد له عند ضر لم يكن له مال غيره فتعادى به النبي صلى الله عليه وسلم عليه مهمش دو جهت آورده که قراره زنده بمتون. آدم داخل جلو می‌نن آبدن. یکله ایما، یکله بندکانی خوی آزاد کرد. آمد اگر امن مردن باز میردنیم از آزاد می. دوای میردنیم از آزاد می. تا و دوستمانه مد، بیالم دبیر و امی الولد، امی الولد باز لش نمی. الولد باز خای اگر نبنا و لا يتزاليكي خوي زماعي لكيب من دالي لأبو بعج مردني خوي آزادة آزادة أكثر قريوان دي بيزنية باقي المدبر رجل لب يعني زادي بي عبد لي نورد الشيخ المدبر هو قالت بعج مردني من آزادة على قيبة زماعه اشتوانية لم يكن له مال غيره هزمال اشترينه و هزك الله اشترينه و غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم بيرضوا باليك تيغد تبعو كوتا لا تلب يجمع دينار بدون مدبريه دابا لو يهم مالك دابا ما كيشربو تششقل دبو ها تجي مدبر كدبو باصه دو يدي رضي الله تعالى زوج النبي رضي الله تعالى عنه وصلى الله عليه وسلم على النبي ان ضاره وقعت في سمن مشكل كهذا نورونه فما النبي صلى الله عليه وسلم عنها الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكله وما حولها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 وعلى الوريه رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت البقرة في الزمن فلا جكوت العرونك فإن كان جامدا فالقوه وما حولها فلتنبو فريدا أولا قدوه نبريشته وإن كان الماء عم فلا تقربوه فلا ما قشتل بو رواه أحمد و أبو داود وقد قد عليه البخاري الوعدم بالوهم ضعيفة برغم معناقية صحيحة أسمعك برغم أبو داود و قد أكم عليه البخاري الوعدم بالوهم ضعيف و عن نبي الزبيري رضي الله تعالى عنه قال سألت جابلا عن ثمن سنور والكلب فقال زجر النبي صبعا ذلك رواه مسلم بسيانا من الزابر كذا باري فروشتيني بشيلة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 قال أبو رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال جاءتني بريرة تنبريرة قيداني مغتيبه هؤلاء عبدون هؤلاء عبدون فقالت إني كتبت أهل على شيء واقن أما مصطلح ما نيل بابي بيا زي بي اللي قديم مكتبة مكتبة ويا أتود تصير غير سيد كيخوت خود ذکری ما به هزار دلاری خود ذکر ما پیصد دلاری نه دادن پیصد ده میلیون پیصد نصف اش ذکر او ما اش کن ما که دیدم بسته او پیصد نمیاد آسته من ایش قبل ای بوجود نه یا با کل آسته من ای دسی او پرایی حتی او که یک دو ما را بداتون سیدکی هشت هر عبدا اگمالمی یک دو صد ما را بدسری هشت هر لازالنو اوقي الجير اتفاق ينكر في كل عام اوقيه ارصالي اوقيك فاعينيني ولا يرمتين بدا فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم اقر اهلك يعني قولك السيدكت نقبع بدوان ان أحب أهلك أقر كانت سيدة كانت أن أعودها لهم بأن خوشكوا لأبوان بشمير فذهبت بريرة إلى أهلها بريرة فقالت لهم بأن عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في يغماله قالوا ايدان اشتبوا فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم أمن أهم لسريعا فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم اوانيش رفض يعني كدوا إلا سميتم إلا دبي ولا يكلبوا عن بي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في يغماله قال جيليب فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة خبر لي يا ام الله ثم فقال اخذيها واشترطي لهم الولاء ليركنا اخبرت عائشة النبي ليرك عائشة خبر لي يا ام بني دعس الله ثم اخذيها لهم الولاء ليرك اولخذ زور زور مين ما الجدي برو اللي هذه وقله شرطك يواقبونك كوان جورجان ذي ولا هم بي لأن الشرطة باطلة أو الشرطة باطلة كذلك لما تقول ليس كتاب الله الكتاب يخير من النية لماذا يقول الشرطة على السرداء لأن الشرطة يكون راضية لما أتواب شرطة الدعامة شرطة شيء باطل ماذا؟ راضية جميلة الشرطة ما أن تتواب فإنما الولاء لمن أعتق مرجع له هذا البلاد ولاء لبعوك سيك أعزادي لك هل يمكن أن أعزادي لك أن النبي؟ ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة زي فعلت البنت واكلت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى بياخم بريخوا لما وخرج خطيبا خطبة خدم يعني خطبة شيء لبعده الله وأثنى عليه سبعة جزارين خدعي برور دعاليك كذب وأثنى عليه ثم قال أما بعد أما بعد لزمان على بيل يعني في أشترات شيء بعض الأشياء إلا بعد أشترات شيء مهم ده. أما بعده فما بالو رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وانك دائما رجال فعلا يوجد في شرط بابي غلبة بعض الرجال كريان يعني كسانك كسانك مرض دادن هنالك مرض داد بمرز داد كوان الله قرأ لكتاب خواهي قرأني كقرآن ما كان من شرطين هرتي مرتزق يا ليس في كتاب الله كده ليس في كتاب الله سُنَنَ الرسول الله دكتور هرتي كتاب الله يعني القرآن يعني السنة يعني فهو باطل هل وشاعوا يا كان مئة شخص كذا زوريش مرتزقان شتي زايز ناقص قضاء الله حقه قضاء خواج ولا حق ذلك هذا مزيف وشرق الله اوثق مجد اخوائك اولاك بتوتره وانما الولاء لمن اعتق ولائه دموك وازادك اليوم شيء او من لي اعزادك اليوم ولا اكلبه اليوم متفق عليهم والنظر البخاريين وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترت اليوم الولاء فمن بيكرة وازادك ولكن لهم الولاء ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان ما يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله يقول الله يقول لك ان الله الله يقول الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك الله يقول ومن أولادها أصبحت أن تكون من لها ببير بلعام أجل من ضالي لها نبوف نجد الشيكة ونعقهم الولد هذا خلال الثلاثة من, أو إينكا. من خلاص فقال لا تبع ولا تهب بهديج ولا تورث يستمد عو يستمد ما بدأ لهم حتى وكمال الجيان لتوانيت ما تويا قال قاتلوك لا قال بخلي فإذا ماتا قال مرسي دقيم فهي حرة أعزدها رأوا مال البني في وقال رفعوا بعضهم وادي ثويمة حوارتند ضعيفا بل لسِي ما عمر صحيح يعني ما تقول من ذلك هي أعزدها نرجع أعزدها مداري يملا lan kamdan yan dalenebi yakmdan lebu to kamdan dal bak o dereye chimmen bir e e ta da muzdim rahim muzdim van derna fud hidayim muzdim van muancabiy radiyallahu taala anhu a'luma qala kunna nabiy usrarina ummahat alawlad eema um alwalad ma daflush في غماري صلى الله عليه وسلم زنديبه لا يرى بذلك بأسه في غماري أسايبو رأوا نسيب ابن ماجو داره الدنيا وصعو ابنه عباد نسيت سيسني حياته كواتين استوى عدي لوقتي في غماري كايا أوياك بل عم إمام عمر لوقتي إمام عمر نا كواتينكش معناك موقوفة دعاية وقفنا زي إمام عمر ويتشتل بل عم أويا ياه قبر ما أبوه ما فروش. سيردا فرمودي سيردا له كتابي وعن جابر رضي الله جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله ورب عن بيع بعض عن بيع الماء. زاركوا يا عبد الله يا دار زارف خالد سبي نيكير يا صلى الله عليه وسلم لفروشته نيسة بالما أو أوشدي وأنا اللي كلام فروشته بام لأ أو אמנם זה קבוצה מגננת. מثلا, קאתי אתו לasher נשי, לברוח וארד ניחות, לברוח תינית יחות, לברוח נוריחות. או אנה, אם זילא נאקד אבייה בוא תן אבו. ובזמן לישתקdato אני אדרי, בואי גיא ניחות. לא שיבלי נאנה. ניא, إلا או אומא לאיאנה. דה ידע אנדידא. בלא מנהל לישתקdato. ילא או אבייה, מثلا, ביליא לא דה ישתק尼亚, אתה אומתי بس أبي زراعة يلا يلا دواعستك لو نقوم بردكم جيب مبلغ شهري باقش لبركي باقش لبركي لو نقوم لا هو لا بس باي ضرورياتي كون الإنسان دروس الإنسان زراعة من دراسة يك أو كا بالام لم يزياتر عارضي خوي تزيرها ما يدا لا بل هو الحديث الناس المشتركون في ثلاثة في النار والماء والكلام هذا رأيي لا سرير لا قال ما يتهبو وما لي خششة ما تجيبوا ولا لا ما بتزيدك على تل لا خرب شنو بدهي اقول اقول ناسه اقول ناس اقول ناس خطره الله لا يغويك الاسلزه بس بدي اا بدي لا وزاد برواية وعن بيع الضراب الجمل. نيك الضراب أو كده تنزادة الرواة عن بأذلة بالجمل يعني كاتك مجموعة عشرين مين هي؟ يك عشرين يركان لود بعنداته بحاله. لو ينزشان كتوه. أقول نبي جايزني بعدي صوبي. تقول أزد تي عشر تي غيري فيه. أقول يقولي بالجمل زارين. بقى مي غيري فيه أصب يان هو ميتن. بيعزت مقابلة بحاله. تي الأشياء ميا. أقول نرجع نلاقي حتى لكني أبي بخير كريه كيف نحنا كريه كريه أو ما هيك هو بس دبوا يجمع على الجفاجن أول ما يديك لا يا بابا لي سووا الجيداتن أو تسمار بيتمزن بيتحشتر بيهرهمي وعن النبي عمر رضي الله تعالى عنه قالنا رضي الله تعالى عن عسى الفحليم أول نسيجته وكره بيده بلام أول عن اللي ما بسبيه أول عن اللي كان فحلبو لرجو جبا حشتله قال بها قيد حشتله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى عن بيع حبل الحبلة وكان بيع يرتعه أهل الجاهليه كان الرجل يبيعه الجزوره إلى أن تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها تناول وجه قال اني حبل حلب في جسدي مقصدي به وكان بيع يرتعه اهل الجاهليه هل نفهم يا دعك كان الرجل يبداع الجزور حشترسي دفروش الى ان تنتج الناقة دفروشت دفروش وكو ثم تنتج الذي يبنيها فرقية لنا فرقية لهمنا فرقية نفروشت يعني اوزا خانش لقيتي <تصفيق> متفق عليه واللفظ للبخاري وعن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عن بيع الولاي وعن هبتي متفقون عليه ليكر أنا عبد لعبدي عبدي ناتو عبدي إيه سب كي بس ولاكيم كريمة عبدك لو توهم ولاكيم أبو منبي ناشتمنية يان بكمري يان هبة ولا ولاكيم ولاكيم دعتي لأخد ولا, ولا عبدك يخوم يان لوتوه يان له ولا النبي ني بيجيء من نيو عبد وانا رضي الله تعالى قال نا رسلهم عن بيع الحصات وعن بيع الغراريب راهو مسلم تيجا مريخ وهذا مني عن بيع الحصات بيع الحصات يا ليه طالما مذوق قليش عندنا او بردك تاع السركام قميصي لو انا قميص معني ب 600 دولار قميص مالك 300 ديناري ذي سونا ابيك تخوجي 600 دولار كي داري يا بويا نصي لو خوجي 600 دولار اش ندير ها دري باش كد تسوي او باش كوا او ديك اغراي دكا عندك شي باش نقدر باش نشتمي مكان كل دغلا ابيك تخوجي وي دا لو دا. او نصيب. لا ودرسو. وعن بيع الغراري هل بيع جيش تيلي كده ابو غش تيلي ابو يعني اواد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا تبيعه حتى يكتاله فهو مسلم هل يك Ney krihata vaku ney çeşi 5 yaşandınız niye? Zaharet dedi. Ne? Tabisi bitin, tabi bir çeşi. Çeşi krihata bitin, ne kaldı? Ve anhu radıyallahu ta'ala anhu kâla Nâ Rasûlullah'ın bay'ataynı bi bay'at. Tâf nevhân diyebkânâ ulemâyâkân? Dûk sâne sârhâ. Ya kâmya nevhâya? Ağuz sohbaya ve sâniyebkânâ o şey? Bâzâr dolar. Bâ Dûsâd dolar. باشا زال البنوي اي فيلوجيت زال البنوي دو دو كرينو بروستن او 800 اويا عندك ضرينا أو وقصدي بيه قسط باقي بعازر بقول لو دو ماشي يعني ماشي دولار دولار بقوم دل كريني كريو أو الباقين هر صنداء علماء علماء جولة جولة قصيرة على سكردية كرو من ضمن ما لم يقص على سك علماء علماء علماء مفهومة هي كان على ذكر المنطقيين ومنطقيين بند ما دم ريا للسلام مش أدم فأنا نقل أن أقول أمان حازن لأني مطمئن لأني رواه أحمد والنسائي وصحاو التفمذي وابن ماجه رضي الله من يعدين في فلو أهو ما أو الربا هذا يكدوك ريون ابن هستني لأن أهو يكا الله يخرج فلو أهو كسوهما دولار سيدنا يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بس بن عبد كي بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن إيه دوستها ما كمان ليك على قي بوينيا. هو يفرش مندي بيشنا تلو كذا تلفون جدينا بيشبين. بيشبولين بيشبين تكادين ما تجولوا زي دقي لا كذا. دي بس أنا دو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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلب وبيع ولا شرطان ببيع لا يحل سلب وبيع ولا شرطان ببيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمس وصحه وابن خزيمة والحاكم صححه صح الجامع لا يحل سلب وبيع طبعا سلب وبيع دفع مال لمن ينتفع به ويودوا بدله. دباليك. دفع مال لمن ينتفع به ويودوا بدله. يعني فاريد ذي كشيء مقابل كي نفع ذي وربيع ذلاب وبيع. له ما نشديش. ليش بكرتين؟ قرضي شيداتة وبيع شبي. ولا شرطان يبيع. دو شرطی دارم نه ناویت بیایی دو شرطی مخالف نه شرطی زار دو شرط دارم ناویتی دو شرط که درسته اما داری دو شرطی مخالفی اکتینه دو شرطی مخالف دروز نیه دو مخالف یک بن مخالف یک بن اگر نه درسته آخانی دبیر بکید نهیم اما بکیدم بازشود ازی نمیپالزه کسیانی آخانی پالزه کس نهی پالزه پس شرط بی دو میذاریم والله برجهت عزيز ناري عملهاش من دعمها اذا شو عملها خليكني تجدي ده دوجاردو جديد المستخ بران ناري شرطي مخالف دي دوجارد دي مخالف يكتري مثل نق دوجارد دي متوافق دوجارد دي مخالف ناري لك مثلا ما متضاف ما متداخل اوه بصا مت عكس ديرتني ده ولا ربعي ربعه ما لا يضمن نيجي كديه الربع اخي ومان نبي يعني نونا أتو أجي تجيب كل شيء إلا لربيعك هذا شريشين لخساري شريجنينا. هم كاك كاك من الجنية هم من جيش سب دولار من جيه خزانة. دكانك هو خزانة جيزياتريشة. أنا هني من الجيش سب دولار خزانة سب دولار خزانة دكانك. آه سب دولار من ديهم من الجين. لا يعني زرر قال ولا بيع ما ليس عندك كما قال قال ابن زوريستا شريي خويا بس يدروش لي دوكاني كابلاي او لا لابي بسيني. لابي بسيني O zaman da farkı yok, o zaman da bir cilfani Ne o ne ya? Yani kâbila ile maksedi ne yaptı o şey, ne yaptı o şey Hiz maksedi tutun ya Hiz maksedi tutun ya Balan, balan Asıl vayâ, asıl vayâ, egerhâtu Eee, aşağıya içi zörd krih Baksa Kâbila ile maksedi ile bini aşağıya kan Hem bu ile maksedi ile yap Atı türi krih, bile krih mağlâ Zani? Havuzdaki maksediin عطاكم مخزنك هذا يخذ بتعطيك ايه نور بيني تحويل المخزن يخذك دوله استاذ انا شكلي يعني لا لا جاب قبول ايش جاب قبول ايش يعني اذا مثلا بديها دوكال ندري توضع الاحكام دي بوم وصفات يبو صدقي لون بنا من ذاكر ما 50000 دي باشك هذا باش ساعات شكوره بس عادم بس. أو شلوني شلوني ششش لازويني؟ كذالك يا؟ كأنه هو أتو كاتيك ل ل دني واي لي دي ادراسكريت بس الدردانه انا هو دغ مصفي دبل نو اييش نوركيني لفروشي اه عندي نوركيني لفروشي اغلوب ركك كان بوته دابو يلا قال لي زياد قلت استقدرني قال ايش هيك قلت له انا سليم في ركوات قال ده بابا بقى مؤقت بوشك اللي باقدر اجي تاكل خبز تقول ما حفلش ما بقدر يخصون لكينيا حتى اوكو مقصر لكي يدليني ومقصر يقود ديشي شاشي بشرة شيء نبي لو بيني الشيطة علوم الحديث من روايه راه الخمسة والسعارة المدية وابن خزيم والحاكم علوم الحديث من روايتي بحنيلة عن عمر المذكور بلغة نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوزي اغرزه الطبراني الى اوسط وهو الغريب وانه رضي الله تعالى عنه قال نار رسولا عن بيع العربان رؤوا المالك قال بلغني عن عمر بشعر عن الثقة ضائفة عربان يعني اوه اوه ويضعني بفعل ذي سرق فلانا اصاني ؟ ما سيسرق فلانا سرق فلانا سرق لم يجي ؟ بلغم تشكل سيا ادوكاتك دوكانا شدكري دقالك دخري بل دو لا تيجيدي اجانا نتا دي بخري زاني نتا دي بخري باغاشوت اجا دو لا تيجيدي يم دي برو شو يقولك ما تقبل دو لا تير ديا اقل شيء دزبي مالخوت بلا موك واهتا بينك ز خويه باردي باشتا خويه باردي باشتا اولا عندك هذا كمان بنزارة قريب لا بلات بنزارة كمقابلة ما نجي وذاكيا يجي ما نجي مقدمة ما وصلوزا يجي على سبقة بره؟ لا يجي أقصيل السنة أقصيل بس ما ويناك؟ ده بره أقصيل السنة إنسان خوي ليبارزي برشو كلاس ماكر أما ده هندك شنيعة خود ليبارزي برشو منا لين حرام مشكلة يا بابي اليوم أول سباق مسربان زادين إيه كبراء خانة جدًا بكذي، لو بربو مكوي يعني لا لا ما لو يتن أو بع لو لو في إنسان دوش دي دوش دي حرام. لا لا قال أو ال دوكلين يق هو بعازر وبقصد بقصد بعازر طبعاً تم يقدر من أوه يكمل ب بعازر بلوعشي بقصد بلوعشي بينا نميكا. لو في نص قط بحرامه عن زدايا زد يا راس طب و لي لي دي باشتا بلا ني بلاي يقينن يقين انا الذكاء الامانه العلميه ما اه مم. أه... سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين